نبينا, نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فتكلمنا عن أنواع الضعيف وارتباطها بشروط الصحية وتكلمنا عن أنواع الضعيف المرتبطة بفقد شرط الاتصال ثم تكلمنا عن أنواع الضعيف المرتبطه بفقد شرط العداله ثم تكلمنا عن انواع الضعيف لا واليوم ان شاء الله تعالى سنتكلم عن انواع الضعيف المرتبطه بفقد شرط الضبط قواعد الضبط خمسه خمسة تقواعد القادح الأول ما هو قلنا فحش الغلط ده هذا هو القادح الأول وكثرة الغفلة هذا هو القادح الثاني وقلنا إنهما مع الفسق من أسباب نكارة الحديث أيما حديث وجد فيه راون قد تصف بكونه فهش الغلط أو كثير الغفلة أو اتهم بالفسق فإن حديثه منكر المنكر تكلمنا عليه الطعن الثالث أو القوادح الثالث من قوادح العدالة وهو الوهم والوهم من أسباب وجود الحديث المعلل أو المعلول يعني يقولون المعلول ولكنها يعني لغة ضعيفة الصواب أو الأفضل يعني المعلل أو المعلل المعلل سيأتي الكلام عليه في باب مستقل عند فقد شرط عدم العلة القادح الرابع الرابع برضو. وهو مخالفه الثقات يترتب على وجوده خمسه انواع من انواع الضعيف سنتكلم عليها اليوم ان شاء الله تعالى القادح الخامس ما هو هو سوء الحفظ وسياتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى طيب مخالفة الثقات إذا روى الراوي حديثا خالف فيه الثقات فأبدل لفظة بأخرى أو قدم وأخر في سياق المد فيقولون هو الحديث المقلوب طيب ما هي الأنواع المترطبة أولا يعني على مخالفة الثقة الروء إذا خالف ثقة أو جماعة من الثقات يترتب على حديثه خمسة أنواع من أنواع الضعي سنقول المقلوب المدرج المزيد في متصل الأسانيد المضطرب المصحف أو المحنو هذه هي الخمسة إيه؟ المقلوب المدرج المزيد في متصل أسانيد المصحف المضطرب طيب لو تكلمنا بدايه عن الحديث المدرج ما هو الادراج يقولون الادراج هو تغيير سياق المتن عفوا تغيير سياق الـ الـ الـ او ادخال في المتن ما ليس منه أن تغير سياق الإسناد أو أن تدخل في المتن ما ليس منهم إذا كان الحديث مثلا عن أبي هريرة فقال من قبل نفسه كلاما ثم أردف به الحديث النبوي فيظن الظان أن كل الكلام هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا قول أبي هريرة أسبغوا الوضوء هذا قول من قبل نفسه ثم يقول ويل للأعقاب من النار هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعه السامع يظن أن كل الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار أسبغلوضوء هي من كلام أبي هريرة ولكنه أدخل في المت بلا فصل فيظن الضام أن كل الكلام من كلام أبي هريرة نتبين هذا من ورود الحديث في موضع آخر مفصلا يعني ورد هذا الحديث في البخاري عن أبي هريرة قال أسبغلوضوء مفصلا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار هذا الحديث يعتبر مدرج لفظ أسبق الوضوء هذه مدرجة من كلام أبي هريرة وهو من مدرج المث ادخل في الكلام النبي صلى الله عليه وسلم فوهم بعض الناس وظنوه كله من كلام النبي وخالفوا الثقات في ذلك ولكن لما رجعنا لروية الثقات وجدنا الأمر مفصلا وأن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الإدراج يكون في المتن ويكون في السند هذا الذي تكلمنا عليه الآن في السند أم المتن؟ في المتن وفي أول المتن أم في وسطه أم في آخره في أوله مثال للإدراج في وسط المتن كحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدل هذا هو نص الحديث لما راه الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث وهو التعبد يعني أراد أن يفسر كلمة التحنث فقال وهو التعبد في غارح حراء الليالي ذوات العدد فأدخل في المكن ما ليس منه بلا فصل وهو كلمة وهو التعبد على سبيل التفسير فظن الضان أن هذه الكلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والأمر في الواقع ليس كذلك وإنما أدخلها الزهري على سبيل التفسير وتبين هذا طبعا تبين هذا الأمر من الرجوع إلى الرواه الثقات فتبين أنهم رووا الحديث بغير هذه الزيادة أو رووها مفصولة مبينة, مبينة ونسبوها للزهري طيب ويكون الإدراج أيضا في المتن في آخر المتن. احنا كلينا كده الإدراج في أول المتن وفي وسطه، في أول الحديث وفسته في آخره زي إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في في حديث أبي هريرة للعبد المملوك أجران. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبجؤ امي لو اددت ان اموت مملوكا طيب اين كلام النبي واين كلام غيره هذا الكلام كله ظن بعض الناس انه كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والواقع غير ذلك كلام النبي هو للعبد المملوك اجران ثم لما راى ابو هريره هذه الفضيله للعبد المملوك قال والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر امي لو اديت ان اموت وانا مملوك طيب ال ليه يعني يعني بدون الرجوع إلى الأسانيد والرواة وننظر أيهما أصوب ألا تجد في المتن ما يمنع من كونه من إمكان نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الذي يمنع أن ينسب هذا الكلام كله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مقام النبوة أرفع واسفة طبعا من مقام الرق ولا يتمنى النبي الرق هذا أمر بر أمه فيه إيه أمه ماتت وهو صغير ماذا كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما يتيم الأم والأب ماتت وهو ابن ست فكيف تمنى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يمنعه بر أمه من ذلك ومهلا تجد موجودة أصلا ففي المتن أصلا استحال أن ينسب كله للنبي صلى الله عليه وسلم أما ما نسب يعني في الواقع للنبي صلى الله عليه وسلم وكان من كلامه هو أول الحديث وهو للعبد المملوك أشجر أما باقي الحديث فهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه لا أبو هريرة رضي الله عنه لما قال هذا الكلام لم يتعمد كذبا قط وإنما يعني قاله ولم يخطر بباله أن من يسمع سيظن أن هذا الكلام كله للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم على أن الكلام واضح وبين فلا يحتاج إلى توضيح، ولكن وجد بعض الناس لم يفهموا الكلام على وجهه يعني أما يقول ولولا بر أمي يعني الناس كلها اللي قعد فهم أنه هو مش النبي اللي بتكلم ده أبو هريرة عشان النبي صلى الله عليه وسلم أمه ماتت وهو صغير فلم يتعمد طبعا لكن هو يقول الكلام إما على سبيل التفسير وإما على يعني سبيل بيان الحكم الفقهي مثلا زي ما قلنا زي ما قال أسبغ الوضوء أسبغ الوضوء يتكلم عن إيه فضيلة أسبغ الوضوء وإن بغوا يستحب لك أن تسبغ الوضوء فهو من العزائم واستدل على ذلك بإيه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار يعني أسبغ الوضوء لا تترك شيئا بغير من غير أن, أن يمسه الماء فمثل العقب وغالبا ما يكون في العقب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار طيب المدرج الإسناد مدرج الاسناد له يعني صور كثيرة له أربعة أربعة صور يعني أنا هتكلم على صورة واحدة يعني إيه لأنها أسهلها يعني إيه هو أو أوضح يعني هو اللي إحنا طبعًا اللي يعني الدورة دي تعتبر كمرحلة أولى في علوم الحديث فنحن نراعي أن يعني أن يكون الكلام سهل يعني قدر الإمكان المدرج الاسناد هو التغيير وسياسة الاسناد السند المفروض ماشي في اتجاه معين وهينتهي لصحابي معين وينتهي لمتن معين ثم يأتي أحد الرواه فيركب هذا السند على متن آخر ليس متنه ليس متنه مثلوا بقصة وقعت لثابت ابن موسى الزاهد دخل على شريك بن عبد الله النفع يوما وهو يملي الحديث قال شريك حدثنا الاعمش عن ابي سفيان طلحه بن نافع عن ابي هريره عفوا عن جابر ثم سكت ليكتب المستملي المستملي اللي هو الرجل الذي يبلغ الصوت يعني اذا كان المجلس كبير العدد فمن هو في اخر المسجد قد لا يسمع المتكلم فكان هذا يعني زي ما بيقولوا المبالغ كده في عصرنا فكان او مقام هذه الالات مكبرات الصوت فكان من في اخر المجلس يحتاج إلى أن يرفع أحد صوته ليسمعه من في مقدمة من يسمعه كلام الشيء فسكت الشريك حتى يعني يرفع المستملي صوته ويسمع الناس فدخل ثابت ابن موسى الزاهد وكان زاهدا ورعا طقيا كثير العبادة وكان ضريرا يعني كان قعب. فلما راهه شريك داعبه وقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار فظن يعني ثابت ان هذا الكلام هو متن الحديث وهو متن السند الذي املاه الشريك اللي هو ايه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر فخرج ويحدث به يقول إبا حدثني شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار هو مش ما طبعا هو كده إيه وهم وأخطأ وغير سياق الإسناد متن هذا الحديث الحقيقي هو يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاثة عقد الحديث إيه المشهور وقد رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا وهو صحيح طيب يبقى كده أخطأ ثابت ولا لم يخطأ أخطأ ووهم وخالف اللي الثقات في روايته وغير سياق اللي إيه الإسناد طيب كيف يتبين الإدراج إحنا كده لو عاوزين نتبين المدرج من كلام غير النبي في كلام النبي لو عاوزين نعرف نميز كلام النبي من كلام غيره المفروض هنوصله إزاي في أمور تدل على الإدراج منها إنه يعني من خلال جمع جوايات قد نجد نصا صريحا من بعض الرواه مفصلا على أنه قال كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فهو نص بنفسه على أن هذا الإيه هذا كلا هذا كلامه هو الذي يخصه وهذا هو كلام النبي ويفصل بخلاف الرجل الآخر أو الروا الأخر الذي أجمل الكلام كله في سياق واحد ففهمه الناس أنه كل أنه أنه كله للنبي صلى الله عليه وسلم أو من تنصيص بعض العلماء الكبار من علماء العلل الذين يعني أفنوا أمراهم في جمع وعيد السنن سنيدا ومتونا أو ويدرك أيضا باستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام كما في إيه في المثال الذي هو إيه والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبرج امه لطبعا يستحل النبي صلى الله عليه وسلم انه, إيه؟ إنه يقول المدرج طبعا هو من انواع الاحاديث الضعيفه القدر المدرج يعني الفقره المدرجه هي ضعيفه لكن سائر الحديث يعني هو المفروض بحسبه كل حديث بحسبها حسب السند اللي هو عليه طيب المدرج سهل المقلوب النوع الثاني يعني الذي يعني يوجد بسبب مخالفة الثقاط النوع الثاني من النوع الضعيف الذي يوجد بسبب مخالفة الثقاط وهو المقلوب فالمخالفة إذا كانت بتقديم أو تأخير أو إبدال, إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه فهو المقلوب هو بدل لفظة بآخر أو أدى مؤخر في الإيه في المتن أو في السند والدرج دهوت وعفوا المقلوب دهوت ده أو القلب يقع في السند ويقع في الإيه في المتن وقوعه في السند على ضربين أو على صورتين. القلب في في سند الحديث على يعني في صورتين كده مشهورين الصورة الأولى أن يقلب في اسم الراوي أن يقع القلب في اسم الراوي فيبدل في اسم الراوي بين اسم الراوي واسم أبيه هو اسم كعب بن مرّة يخلّم مثلا إيه مرّة ابن كعب كده قلب اسم الراوي نفسه ده الصورة الاولى من صور القلب الصوره الثانيه وهي يعني انتوا عارفين الصحيفة الصحائف في بعض اللي يعني مثلا في صحيفه لابي هريره صحيفه لعبد الله بن عام هذه الصحيفة تكون بسند واحد يعني عمرو بن شعيب عن أبي عن جد هي مثلا أربعون حديث أو مئة كلها تروى بسند واحد صحيفة يعني زي كراسة كده فيها بعض الأحاديث كل هذه الكراس بسند واحد فيأتي بعض الناس ويضيف بعض المتون إلى هذه الصحيفة فيزيد في, في هذه الصحيحه متنا او بعض المتون في هذه الصحيح فهذا من من نوع القلب ده من القلب لا عفوا هو ده, ده, ده المفروض من من قلب المتون هو يزود متن من قلب المتون انا معلش انا ايه قفزت ودخلت في في قلب المتون النوع الثاني من من قلب الأسانيد اللي هو أن بعض سراك الحديث وهو على سبيل الوضع والكذب يجعلون الحديث المشهور عن نافع يجعلون مثلا عن سالم أو العكس هو مشهور عن سالم يجعلون عن نافع لماذا هم كذب وهذا هو من الكاذب يعني أنا تكلمت عليه سابقا في الكذب في الحديث النبوي الحديث مشهور عن نافع مثلا أو العكس أو عن سالم فيريد أن يغرب بالحديث يأتي بشيء نادر خلاف المشهور لكي يقبل الناس على سماعه فيكذب فيدفعه هذا إلى الكذب فينسب ما لنافع ينسبه لمين لسالم حتى ياتي الناس ويسمعوا منه هذا الحديث وهذا كذب محض طبعا هو لو فعله على سبيل الخطا والزلل ماشي يعني يعني الامر هين لكن لو تعمده فهو كذب محض وهو على سبيل الواضح لا اصل هو مش هو سمعها يعني هو هو يروزاء هو يروي ما سمع يعني مش مش يخترع سندا وي ويقول من قبل نفسه إنما يروي ما سمع فهل سمع هذه دواية عن سلم لو سمعها مقبول لكن إن افتراها كذبا وزورا فهذا كذب إلا أن يخطئ فإن أخطأ فالخطأ النادر يعني إيه يغتفر لكن إن كثر الخطأ فقد يضعف الراوي بسببه اذا اخطا كثيرا في مثل هذا النوع فقد يضعف حديث الراوي بالجملة فيقولون فلان إذا هو ضعيف لانه يغرب كثيرا يعني يخالف كثيرا الثقات فياتي بما لم يأتي به الثقات من يفعله على سبيل العمد هو كذب ويسمى ويسموونا بسراق الحديث ويسمى هذا الأمر أيضا سرقة الحديث. طيب المد؟ أنا قلت صورة من الصورة اللي هي إيه؟ إنه يأتي لصحيفة مشهورة بسند واحد فيزيد فيها بعض المطهر وهذا أيضا كذب المح. لم يسمع هذه المتون بهذا السند فهو كذب واحد منهم وقد وقع هذا في بعض الصحف يعني منها صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة طيب النوع الثاني من أنواع القلب في المد هو التقديم والتأخير في المد يعني أنتم عارفين في صحيح مسلم روى حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل فهو جاف اللي هو ورجل أنفق نفقة فأقفاها حتى لا تعلم إيه شمال ما أنفقت يمينه ولا يمين ما أنفقت شماله إيه حتى لا, تعلم ما يمينه. النفق بالشمال بالشمال. حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه مش كده عشان المفروض ان باليمين مش هيروح يدي بالشمال ينهف بالشمال هي دي بقى الصحيحه اللي هو حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه والروايه ديت في الصحيحين الصحيح مسلم جاء مسلم وخالف واخرج روايه حتى لا تعلم يمينه ما انفقت شمال ده يبقى خطا ولا لا خطأ وهم ومخالفة لرواية الثقاد بتقديم وتأخير في المتن، فهذا مقلوب، فهذه الرواية يعني تعتبر ضعيفة وهي من سبيل الإيه المقلوب. المقلوب دهوت صنف فيه الخطيب البغدادي كتاب وللأسف هذا الكتاب يعني لم يطبع ولا يعلم له وجود. اللي في المكتبات المخطوطات اسمه اسمه رفع الارتياح في المقلوب من الأسماء والألقاب وهذا لم يطبع ولم إيه ولا يوجد في في خزائن المخطوطات اللي في برضو في المدرج كتابين يعني لو بالمرة أقول لكم عليهم كتاب للخطيب الورعدي أيضا اللي هو إيه الفصل للوصف المدرج في النقل ده كتاب التقريب البغدادي وهو مطبوع وفي كتاب لل... ابن حجر اختصر هذا الكتاب وزاد عليه أشياء كثيرة كتاب ابن حجر اسمه تقريب المنهج بترتيب المدرج تقريب المنهج بترتيب المدرج ده ال... كده المقلوب وده المدرج طيب المزيد في متصل الأساند وطبعا احنا باقي على الدورة انتهاءها المفروض تنتهي في الشهر ده مش كده يعني ممكن ايه كمان محاضرة او اثنين يعني ممكن لا نتلقي الا مرتين بس وممكن مرة واحد فاحنا نحاول يعني ايه بنسرع يعني قليلا حتى يعني نستطيع ان نستوعب المنهج اللي, إيه اللي انا كلمتكم عليه المزيد في متصل الاسانيد في في ألم طيب المزيد عبارة عن إيه هو مخالفة أيضا للثقات هو مخالفة للثقات ولكن كيف خالف هذه المرة إحنا كنا بنقول إنه بيخالف وإيه يدخل في المتن ما ليس منه بلا فصل فكنا بنقول عليه المدرج وكان بيخالف فيقدم ويأخر في المتن فكنا بنقول عليه مقلوب الوقت عمل ايه اللي هو اللي هو الراوي في في هذه المخالفه خالف الثقات فزاد في في السند ما ليس منه زاد في الاسناد ما ليس منه زاد زياده راوي في على سبيل الوهم والخطا في سند ظاهره الاتصال هذا السند الذي فيه الزيادة على سبيل الخطأ هو اسمه المزيد المزيد في متصل الأسانية يعني لو قلنا إن ابن عمر رضي الله عنه بيروى عنه سالم ابنه وممكن ممكن مثلا ايه نقول عن سالم الزهري الزهري عن سالم عن ابي ليه نفس الثاني عن ابن عمر برضه الزهري على طول من غير سالم سالم دهوت مش موجود. الزهري عن ابن عمر الزهري أدرك ابن عمر ويسمع من ابن عمر أشياء يعني قليلة يعني الزهري يروي عن ابن عمر مباشرة ويروى عن سالم عن ابن عمر روى الوجه دوت مثلا هنقول ايه معمر هنا لإن مالك مثلا وسوفيائي الاثنين دول ابالهم معمر الثلاثه كلهم بيرووا عن الزهري بس معمر بيرويه عن الزهري بوسطه سالم ومالك وسفيان بيرويه عن الزهري بوسطه مين من غير وسط عن ابن عمر على طول مش كدا يبقى مين اللي زود السند نهو اللي فيه زياده السند معمر مش كدا يبقى معمر زاد في هذا سند راويا هو سالم السند اصلا متصل بغير سالم الزهري ادرك ابن عمر وسمع منه وهؤلاء ثقات واوثق في في جملتهم من معمر معمر ايضا ثقه بس من يكسب معمر ولا الاثنين دولت الاثنين اقوى وارضح مش وثقات كل واحد في مفرده اقوى اصلا من معمر لكن معمر ثقه وخالف هؤلاء وزاد رويًا في سند متصل الاثنين دول رو الزهري عن ابن عمر يبقى السند دهوت على بعضه كده في خطا انا قلت في خطا ليه عشان مالك وسفيان اوثق من معمر اقوى منه يبقى الصواب مين؟ روايه مالك وسفيان طيب هو في خطا؟ وهو وهم من معمر يبقى ده اسمه ايه؟ السند ده اسمه مزيد في متصل اساني هو مزيد في سند متصل اصلا سند متصل بغير سالم وهو رجع زود فيه سالم انا رجحت الروايه ديت مش عشان هي بس مش عشان هي ما فيهاش ولا عشان الزهري سامع من ابن عمر لا عشان رواتها اوثر مع كنت طبعا ان هي اللي ايه اللي الزهري سامع من ابن عمر طيب السند ده اللي فيه خطا اسمه مزيد في متصل اسنيده ويعتبر ايه ضعف ضعيف السند المفهومش الزيادة لو كان هو الراجح هيبقى اسمه إيه سند عالي سند عالي وفقه أنه أنه الأعلى لا الأعلى ولا ده الزهري عن عن ابن عمر على طول أعلى الوصية أقل عدد الوسائط أقل وده سند نازل وفيه إيه وفيه خطأ هيبقى مزيد على طول يبقى مزيد في المتصل أسنيد طيب هي مش ممكن تتقلب يعني لو عكسناها خلينا معمر هنا ومالك وسفيان هم تمشي ولا ما تمشيش ليه امم امم هو احنا عندنا مين ال... احنا عاوزين نعرف الزهراء قال اللي همينا في الموضوع إن إحنا نعرف الزهري لما جلس في مجلسه في في مسجده وروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي قاله يخبرك عما قاله الزهري من حضر للزهري وهم تلاميز الزهري فبنفتش فيهم نفتشهم فيه ونشوف مين أقوىهم ومين اللي هو أدرى بكلام الزهري هنا الألي إصابة دائماً مع الجماعة مع الجماعة ومع الألي مع الأمة الثقاة الكبار فهما رأوا الوجه دهوت أو الوجه دهوت الصواب قولهم يعني القول الجماعة أولى بالصواب دائما طب هو لو فرض إن هم رأوا السند ده مش ممكن يبقى صحيح لو الجماعة هي اللي رأت الوجه دهوت والزهري وعفوا معمر رأوا الوجه دهوت هيبقى دهوت سند صحيح مش هيبقى مزيد بس غاية الأمر أنه هو يبقى نازل شوية سند إيه نازل نازل اذا قرناه بالسند ده هو طب السند ده هيبقى خطا اذا كان رويه مع, مع فقط هيبقى خطا مش كده خطا مش عشان حاجه عشان بس ان هو إيه الوجه الثاني في وجه ثاني عكسه اقوى منه هيبقى خطا مش مش لازم عشان ما اخس عشان ما روهوش الصفات الكبار يبقى يبقى العبره عندي بجمع الروايات يعني علي بن المديني كان يقول الباب اذا لم تجمع طرقه لم تظهر علته انت عاوز تعرف الوجه الصواب من الوجه المعلول أو المضاعف تجمع جوايات وتنظر في تلاميذ الراوي المشترك أيهما اولى بالقبول ايهما اولى بقبول الروايه فإذا اتفق الرواه أو أجمعه أو كان أغلبهم على وجه من الوجوه فهو الصواب. أنت عارف حتى لو الزهري لم يسمع من ابن عمر والجماعة هم اللي راوز الزهري عن ابن عمر هيبقى الوجه ده هو الصواب وإن كان في النهاية هقولك إنه هو منقطع مسك فهمني؟ يعني أنا عاوز بس أقرخ ووحكي إيه اللي حصل في مجلس الزهري لما قعد ويروي الحديث الصواب هو مقاله الزهري لا يعني يعني لا ما ما كان طويلا أو قصيرا أو يعني سمع ولا ما سمعش ما هو مش ممكن يكون في واسطه لحذوفه ممكن يكون ما سمعش من ابن عمر بس هو لما جلس قال عن ابن عمر على طول دلس مخليه دلس أنا افترض جدلا افترض ان هو لم يسمع من ابن عمر خليه دلس هذا الحديث الصواب اللي هو رواه ابن عمر عفوا الزهري اللي هو قالوا في مجلسه يحكيه ويخبرنا به مين اللي الثقات الكبار ومثلناهم في مالك وسفيان ده يعني يعتبر يا أخواني ده ممكن يدخل في أبواب كثير اللي احنا بنقوله ده ممكن يدخل في الشذوذ بيبقى كده هو مخالفه راوي للاوثق منه غالبا ما يؤكد يعني ده على على قول من من الاقوال في الشذوذ و اغلب العلم كده يبقى هو السند جيد زي ده كده مثلا لو انا افترضت ان دي ما شفتهاش خالص وانا عندي معمر عن الزهري عن سالم عن ابي هذا سند في غاية القوة معمر ثقة والزهري ثقة كبير وسالم ابن صحابي فاضل و كبير و ابن عمر هو ابن عمر فلو السند ده كده بمفرده تحكم لو بالصح لكن انا ممكن بقى يجي لي مالك وسفيان يقفوا زي العله في الدور ويضعفوا لي الشغل معمر كله يضعفوا لي ليه يقولوا لا انت عملت ايه ده الزهري لما قعد وإحنا سمعناه ما قالش اللي انت قلته ده ما قالش ما جابش سيره سالم خالص يبقى انت كلامك خطا يبقى انا كان قبل ما يطلع لمالك وسفيان كنت بقبل كلام الزهري كلام معمر عن الزهري لكن هم قوم أفسدوا حديث مين مأمور لذلك يقول لك إيه كثير ما يقول لك كده أفسدوا شعبه حديثه فلان أفسدوا يعني إيه يعني الروعة لوجه آخر يخالف هذا الذي رواه ذاك الرجل فأصبح انتقل من الصحة إلى الضعف طيب ده دا المزيد في متصل أسند يعني أرجو إن الكلام يكون إيه سهل أو مفهوم طيب في حاجة نفس حاجة فيتا هشيله جدا هشيله ومش هتمسح خالص ليه على الشد ده سيب على ده نكتفي ولا ممكن ناخد كمان ال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 مش يزود كلمة ولا ينقص كلمة ولا يغار في سند لا يقرأ كلمة غلط يقولها غلط يعني مثلا هو العوام ابن مراجل هو اسمه كده ابو اسمه كده احنا ملناش فيه يجي شعبة يرويه بدل ما يقول كده يوم ايلي العوام ابن مزاح أخطأ ولا ما أخطأ؟ الخطأ ده اسمه تصحيف اسمه ايه؟ خطأ؟ الخطأ ده اسمه, اسمه تصحيح هو تصحيف وتحريف اللي فرق ما بينهم ابن حجر ابن حجر قال التغيير في النقط تصحيف والتغيير في الشكل تحريك ماشي ابن حجر قال إيه فرق ما بين المصحف والمحرك بين التغيير أو الخطأ أو الوهم إذا كان في في النقط النقط زي ما احنا قلنا كده النقط يعني هيبقى تصحيح إذا كان في الشكل الشكل اللي هو الضم والفتحة والكسر هيبقى تحريك يعني غالب أهل العلم يتكلمون عن التصحيح والتحريف وأنهما شيء واحد وإنما يقولون التحريف في السند وتحريف في المات يعني يقسموه أو يفرعواه تفرعتين إما يعني تصحيح في السند أو تصحيح المات أو يقول لك تصحيح سمع أو تصحيح بصر أو يقول لك تصحيح معنى أو تصحيح لغز اللي إحنا كلينا عليه دهوت ده ممكن يدخل نسميه تصحيح سند مش كده؟ ولا تصحيح مات سنة طب هن هنسميه تحريف ولا تصحيف تصحيح طيب. طيب هو تصحيف لفظ ولا تصحيف معنى لفظ مش معنى تصحيف المعنى زي ايه كان في راوي اسمه ابو موسى العنزي العنزي. القبيلة بتاعته كده اسمها العنز كان يقول نحن قوم لنا شرف ليه يا ابا موسى يقول صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يعني, يعني صلى إليهم إزاي يعني, يعني ساب الكعبة وصلى إلى القبيلة بتاعتهم يقول صلى إلينا إلى, إلى, إلى القبيلة بتاعتهم هو فاهم كده بس طبعا هو فاهم خطأ لأن هو ايه صحف في المعنى فهم كلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة فهم كلمة عنزة عنزة أن هي القبيلة بتاعته عنزة بالفتحات كده يعني العصاية كده رمح صغير يعني أشبه بالعصاية كده كان يعني يغرسها بين يديه ثم يصلي يعني سوترة يعني عملة زي سوترة قدامه كده يعني بتاعه ممكن يعني ايه حاجة كده عشان يصلي إليه بيصلي في الفضاء يعني فهو فهم إن عنا زادية اللي هي القبيلة بتاعته يبقى كده فهم خطأ ولا فهم صوابا صح يبقى كده اسمه تصحيف في المعنى يعني أعراض يعجب من هذا أن بعض الاعراب كان إذا صلى اتى بعنزة وضعها بين يديه عنزه عنزه كده بالعنزه بسكن النون عنزه كده يبقى الماعز انثى الماعز ماشي هو صحفها فيهم يعني ايه بدل ما يقول عنزه اراها عنزه ماشي صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى عنزه فهو كده صحف في الايه في اللفظ اهو وكمان صح في الفهم فعمل ايه راح كان بيجيب المعزه ويحطها قدامه وهو ايه بيصلي يعني فهم ان هذا ايه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وده طبعا فهم ايه فهم خاطئ منه طيب يبقى انا عندي تصحيف في في اللفظ وتصحيف في المعنى تصحيف في السند وتصحيف في المتن اقول لكم تصحيف في المتن زي ايه ابن لهيعه وده كان مصر جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الظهر الحديث مشهور هو قال إيه من صام رمضان ثم أتبعه شيئا من شوال هي المفروض ستا من شوال هو محمل ايه شيئا هي الفرق بسيط ولا مش بسيط <تصفيق> لا يعني في الكتابة شكل الكلمة ده خلي بالك ممكن يدخل في تصحيف البصر تصحيف بصر ان هو ايه شفها ستة كده فاعم ايه ايه ام شيئا وخلي بالك النقط ده التلات مؤقت بتاع الشين ديت مكنش موجودة يعني النقط ده متأخر ما كانوا ينقطون الكتب ولا الكلام الا الى متاخر ولا حتى المصحف يعني اول ما بدا اللي هو ابو الاسود الدولي ومولد هو 169 هجريه ده اول ما نقط المصاحف وكان نقطه اصلا نقط إعراب اعراض مش نقط مش النقط بتاعتنا دي النقط اللي هو دهوت اللي اسمه نقط اعجام ده حصل على يد نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر نصر بن عاصم 89 و... ويحيى بن يعمر 129 كانوا في عصر الحجاج الحجاج اللي إيه؟ اللي امرهم بان هم يعني لما كثر التصحيف فامرهم بان يضعوا شيئا يضبط يضبط كلام فوضعوا النقط للحروف فرقوا السين من الشين بين الشين يتحط عليها نقط والسين ما يتحطش عليه التاء والياء ان التاء بيتحط عليها نقط من فوق والياء من نقط من تحت النون يتحط نقطه من فوق والباء نقطه من تحت كده لكن قبل كده كانت هي كده وخلاص اه ان هم كانوا يعتبرون يعني يعني من التجهير يعني يعني انت لو لو بعت لي رساله كده منقوطه ومشكوله ايه هو انت ما اعرفش شعره ولا ايه كده يعني يفهم ان هو انت بتستهزئ به لكن هو الاول يعني لما دخل الاعاجم على الـ على الـ اصحاب العربيه القح فبدؤوا يلحنوا بدا يحدث اللحن في القران ويحدث اللحن في الايه في الـ في الكلام العادي في عهد ابو الاسود الدؤلي كان بيحط الايه النقط بتاعه ما كانش نقط اللي هو الإعجام بتاعنا اعراض ماشي كان بي بي بيحط دوائر كده دوائر زي دي ويحطها ال كان بيحطها مع الضم والفتح والكسر وكانت يعني تلون بلون آخر غير لون المداد اللي بيكتب بيه على أساس إن هي زوائد على الكلمة مش من إيه مش من أصله لكن غيره أما جب على النقط الاعجم تهوة اللي هو النقط ضياء حطوها بنفس لون المداد ليه لأن هي من الكلمة عشان برضو إيه ما باللي هي نقطة إيه النقط الاعجم طيب انا اقول لكم على تصحيف السمع عشان قبل ما انتهي ومش تصحيف السمع ازاي الكلمه تبقى على وزن واحد عاصم الاحول وواصل الاحدب في تطابق صرفي ما بينهم تطابق في الوزن عاصم على وزن فاعل واصل على وزن فاعل الاحول والاحدب الاثنين على وزن الافعل واصل الاحدب وعاصم الاحول لو سمعتهم من بعيد كده ممكن تتلغبط فيهم ممكن يطرق لذهنك ان هم ايه كلمه واحده فده تصحف سمع ان هو الروا اصلا كان اسمه واصل الاحدب فسمعوا بعض الروا فاروه وهو عاصم الاحوا على سبيل الوهم والخطا سببه رداءه السامع ما سمعهاش كويس سهل له ان هو يخطئ الخطا دهوت ان هما الاثنين ايه على وزن واحد طيب ده تصحيح هو أنت بس هقول لكم يعني ابن حجر يفرق ما بين المصحف المحرر ده خاص بالنقط ده خاص بالشكل في عندنا تصحيح في السنه تصحيح الماب تصحيح بسبب السمع وتصحيح بسبب البصر تصحيح في في اللفظ وتصحيح في في المعنى في حاجه ثاني طيب اقول قولي هذا الله